117. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث 118. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا توف 111. ورغفني مسلما وألحقني بالصالحين 112. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 113. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وَمَا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 113. وما تسألهم عليه من أجل 114. إنه إلا ذكر للعالمين 115. وكأي من آية في 116. يمرون عليها وهم عنها وَمَا 117. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 118.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 117. وسبحان الله وما أنا من المشركين 118. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى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 119. ويستيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم 110. لقد فِي في قصصهم عبرة لأولي الألباب 111. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء 112. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. ألف لام مي مرى 115. تلك آيات الكتاب 112. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 113. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش 117. وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 118. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم برقاء ربكم توقنون 119.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 فَفِي الْأَرْضِ طَعَامٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ واحد ونفض 119. ويقضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم